إن انا بحبك في الله يا اخي انت اسمك ايه محمد الواد محمد ده هو لما يقول لك مثلا هو يعرف وزير ولا حاجة كبيرة يعني ها؟ يعرف حاجة كبيرة فيحس ان هو مسنود فيتغر به هي دي اخطر حاجة على المتعاملين مع الله انك تتغر. تصاب بالكبر ابن القيم بيقولها ان ثلاث آفات تدخل على اهل الطاعات واحد ان يستكثر عمله فيمن على الله اثنين ان يوجب على الله حقا بهذا العمل ثلاثة ان يستشعر الغنى عن فضل الله قل لي لا لا لا مش مشانا لا انت يعني مشيخ مشانا لا انت بس انت مش واخد بالك طب قول تاني كده شوف اول تاني تدفع كام الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد ان يستكثر عمله مش شرط يا ابني انه يقول بلسانه كده وإنما تلاقيها تقع في قلبه تلاقيه قاعد كده بعد صلاة الفجر ويبص في الصف كده فين الشيخ فلان تلاقيه نايم الله يم. أنا بقى بقالي عشرين سنة ما بفتنيش فجر بس وقعت في قلبك ينزل الغضب أن تغتر بعبادتك، أن يقع في قلبك. أنا ما ببفتنيش عمر رمضان كل سنة، ومش تفوت لحد حد ما موت. أفتكر حكيتلكوا القصة دي قبل كده، بس خليني نحكيها تاني. أنتم بتحبوا القصص، وإيش مان؟ صل على رسول الله، صل الله عليه وسلم. كان في وقت صاحبي، صديقي لسه عايش، الله يرحمه. جاني مرة بعد رمضان قال لي شوف أنا عملت السنة دي رمضان كذا عشر على عشر من أول يوم في رمضان قيام وتهجد ختمات عمل المائدة رحمن آخر رمضان عملت عمر مرتين اعتكاف كذا عشر على عشر رمضان عملت أنا عملت رمضان عشر على عشر فوجئت بيه بعد شهرين ثلاثة اربعة كده جيني والله صدقا والله وعنيه دي كاسات دم حمراء وأنا بشوف الناس بتفكي بتنزل دمعة دمعة ده كان بينزل اربعة اربعة كده ايه يا ابني في ايه قال لي. انت تعرف ان انا وعيش انت لو افهم بس في ايه هل يعني انا بتاع فلوس اه موبايلات وعربيات ماشي لكن سكه النساء دي انا ما, ما طول عمري ما ليش فيها عمري ما الغلطة دي فوجئت تليفون ورا الثاني ورا الثالث أنا زنيت يا شيخ انا زنيت لا حول ولا قوة إلا بالله والله الولد كان بيسقى سقه موت مش مصدق وانا مش عارف أنا عملت كده ازاي بس هي لما قعد يقول انا عملت رمضان. انا. صمت انا. قمت انا. اعتمرت انا. اعتكفت انا. ربنا قال له طب ادام انا. طب ورينها تعمل افدي. وصلت ولا ترجم? او. مش انت عملت والان انا انا انا? اوعد فكر ان انت ما بتدخنش لانك جدع وبطل لا ده اللي صرف عنك مين الله الله اوعى تفكر انك ما بتزنيش عشان انت ما بتحبش لا ده اللي حماك وحافظك مين الله الله اوعى تفكر ان انت ما بتسرقش عشان انت غاني لا ده اللي حافظك وح... وحماك مين الله, الله. اوعى تفكر انك بتصلي بحولك وقوتك انما الذي اعانك ووفقك الله كنا بنصلي عند شيخنا وسيدنا واستاذنا ومعلمنا ومربينا فكان بيصلي الله يكرمه بخمس اجزاء في الركعة في رمضان فكان فيه شاب من الشباب كان في الـ في, الـ في الجيش ف جفلي في الليل فالشباب الإخوة قالوا له تعالى صلي معنا عند الشيخ تصلى حلوة وتستمتع كده ليلة من ليلة رمضان فراح صلى ورا الشيخ الراكعة بخمس أجزاء الولد تعب فأرسل للشيخ ورقة الشيخ قرأها بعد الصلاة فقال أرسل أحدهم إلي ورقة وقال يا شيخ إن الذي يصلي خلفك يحتاج إلى عمود فقري من الحديد الصلب وإلى رأس من البلاستيك المرن وإلى ركبتين مش عارف من اين فالشيخ قال فأنا وأنا أقول له إن كنت تصلي بحولك وقو وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت أما إن كنت تستعين بحول الله وقوته فلا يحتاج إذا كنت بتصلي بحولك وقوتك أضيع. أما إذا لجأت إلى حول الله وقوته وتبرأت من حولك وقوتك فحول الله وقوته يكفيك ويعينه إيه وعا تستكسر اثنين أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعة بيصلي من صغره اسمك ايه عمر معاوية الله يكرمك يا معاوية اخي معاوية بيصلي من من طفولته من سن اربع سنوات بيصلي ثم دخل الامتحان وتفوق عليه ولد ولد طلع الاول ومعاوية ده طلع الثالث فمعاوية يقول يا رب انا, أنا بصلي لك ومبيصليش ليه انا بقى الثالث يا رب أنت هشام بتصلي له، توجب عليه أن يجعلك الأول، زي ما قلت لك كده، بتقع في قلبك لما تبتلى، واحد كل فلوسك، يا رب انتقم منه، انت ما انتقمتش منه ليه يا رب؟ بتقع في قلبك لما تؤدي أمانة، طب يا رب عوضني أنا أنا سبت دول عشانك. أن توجب على الله حقا بالطاعة تحبط عملك مباشرة ثلاثة أن تستشعر الغنى عن رحمة الله قابلت واحد في مكة فبيقول ادعيي لي قلتوا ربنا يتوب عليك فبصي لي كده يتوب علي يتوب علي من ايه تقول له عم أنا آسف يتوب علينا يتوب علينا أنا آسف هي دي أن يستشعر أنه هو غني عن موضوع التوبة كثير من الشباب تسألوا أنت فيه أصلا ده مجلس وعظ في مجالس العلم خلاص كبرت اتنفخت يا عم بقيت شيخ توبة ايه هو مش بتجيته تقول له اذكر الله يقولك ذكر ايه احنا بنطلب العلم لان اكتب مسألة خير من ان اصلي سبعين ركعة مش انت ده الامام الشافعي هو اللي يكتب مسألة اوضع من سبعين ركعة اما انت مسألة ايه اللي هتكتبها يا مسكين مسألة ايه انت ملك وبل المسائل الشاهد اياك حفظت التلاتة دول عرفت انهم فيك التلاتة أول حاجة لا تستكثر طاعة الله اثنين ولا تمن عليه باثنين إياك أن توجب على الله حكم بطاعتك ثلاثة ها إياك أن تستغني عن رحمة الله وعفو الله ومغفرة الله ونصف الله وعون الله وبركة الله أنت فقير محتاج حتى تموت اللي دخلنا في دول إن نمر واحد أن تفرض الله بالحب حب الله يسبق حب الله إلى قلبك كل حب أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا